قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَمَن يَرْتَضِ كَيْدَ هَوِيَ مُسْلِمَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن رَسُولٌ حَتْ وَجَاءَهُ الذِّيلَا وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الضَّالِّينَ اللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ أَن عليهم لَنَّ تَم اللهَّهِ وَمَلَائِكَتِ وَن فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منذرون فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم منذرون الا الذين تابوا من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 119. من الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم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 أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين